عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم أتحبون أيها الناس أن تجتهدوا في الدعاء قالوا نعم يا رسول الله قال قولوا اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رواه الحاكم